فَسَجَّلَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّ لَا يُضِيعُ عَمَلُ عَامِلٍ مِّنكُم عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ تِلْكَ حُجَّتُهُمْ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِكُمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِهِ وَأُودُوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لا كفر انهم سياتيم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانار ثوابا من عند الله والله ما يهدهو حسن السواد فَكَتَقَلَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعًا قَلِيلًا ثُمَّ نَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ شَرُّ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ